Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilkä ayetü Kitâb el Hakîm. Aka nasi âjben an ila minhum an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 ولو يعجل الله للناس الشر استعجاله بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاآنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجهه أو قاعداً أو قائماً أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضرره مرّ كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون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 ففي الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا تَبِقُرْآنٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي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 في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى فَإِذَا في فِي الْفُلْكِ <سؤال> بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ رِيحٌ عَاصِفٌ جَاءَتْ رِيحٌ هم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوة الله دعوة الله مخلصين له الدين لأن جئتنا من هذه لنكون نن من الشاكرين.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 يَخْتَلِطُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصن الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى سلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسن وزياده ولا يرهق وجههم قترو ولا ذل أولئك أصحاب الجنة.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 ولايك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم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 فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنَّهَا تُصْرَفُونَ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 أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّينك فإلينا مرجعهم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 ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ آلآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ وقوع عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستن بانك قل اي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 سُقِذ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما ما يجمعون قل ارايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله أذن لكم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 وَمَا ما يعزب عَرْبِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرْرَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَايِ ولا, وَلَا أَصْغَرٌ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين.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 قالوا أجبتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريات في الأرض وتكون لكم الكبريات في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوم أنتم القون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 اقَلُّوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوال قومكما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا تؤ الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك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 وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتَ قال أَمْ آمنت لَمْ إلا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من